اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك